تعرف ليش أحبك ما عرف ليش بس عرف بدونك قلبه ما يعيش تعرف ليش أحبك ما عرف ليش بس عرف بدونك قلبه ما يعيش بدونك تدري شي يصير كل شي يصير تغير بدونك تدري الشي يصير كل شي صير تغير وروحوا يا كذابات ما عارف ليش بس عارف بدونك قلبه ما ييش وروحوا يا كذابات ما عارف ليش بس عارف بدونك قلبه ما بدونك روح يتبدل طباها نشوفك روح ما تعرف وضاحها بدونك روح يتبدل طباها نشوفك روح ما تعرف وضاحها نابه يصير الجناح انسى التعب وارتاح نابه يصير الجناح انسلت عبرتك وروح بلا ضحكتك يصعب تعيش بس اعرف بدونك قلبه ما يعيش وروح بلا ضحكتك يصعب تعيش بس اعرف بدونك قلبه ما يعيش قلبي يرتج في ساعة ما أقدر أوصف من أشوفك قلبي يرتج في ساعة عوفك ما أقدر أوصف من أشوفك أشوف أموت بيوم تزهر وذا ما تصدق أموت بيوم تزعال وذا ما تصدق هزك المهم أني أحبك ما عرف ليش بس أعرف بدونك قلبه ما يعيش المهم أني أحبك ما عرف ليش بس أعرف بدونك قلبه ما يعيش